شعارنا ذهبي لونك جميل ربانا السفينة جمهورك يا إت يا إت ما شاء الله يا إت ما شاء الله شعارنا ذهبي اهدنا دمّا لجلك أصيل نسهر ليالي لعزك يا غالي يا إنتي ماشاء الله إلي الله يا إنتي الله والوفاة سنة هذا الدليل نحضر نساني اسمك نباهي يا إنتي ماشاء الله إلي الله في عين اسمك ما منا قصور دائم مهاكم في كل الظروب يا ما شاء الله يلا. يا لي الله ما شاء الله جمهوركم عاشق عاشق صفور في الملاعب والله هم بالولو بالعتبار روحي فيكم تعظيم الشان واغني للقاكم يا ريت ما شاء الله يا ريت ما شاء الله تاريخنا شاهد شاهد عظاكم تاريخنا يرغب يرغب رضاكم раком и ток тек моал ноур самаком لونك جميل وبانا السفينة جمهورك يا اتتي <تصفيق> <سؤال> ما شاء الله يا <ألي> يا اتتي ما شاء الله عهدنا دم رجلك <صين> MashaAllah Ya ette MashaAllah Ya